ايوه مايز معاملتك معايا وشوف مين واقف وصادر عشان انا واعوزه بالله من ولت انا انا الذي اذا استطاع يعفي وان ضرب يعمي وان وعد يوفل انا الازي ان قدرت عفيت وانا اللي ممكن ما نزلكش من البيت افيكو الدخلاوي مصطفى بحري بيقولك بعت هلم على الملح فيكو الدخلاوي ماناش كبير كبير انا فوق من سوق ريناب نعرف نسوق بعيد عن كل صحاب السوق ورايبين من بعض بس ما محدش لي علينا خير بس احنا اللي انا كتير احنا الكبار مناش كبير جاير في سحب مش في جس جاير في سحب مش في جس اعلموتي وسمي الشوشرة نصاب طلجبوا مني الورا اللي بيجري وقت كل بق واللي بيعمل لنا جمالة لا واحد جدا. يطلع ملعق في ومش جدا نفسك عدى علي ادقيق من جري ما تصدم وتواجه خد بالك انت مش تمام على فكرة بكره الكلام لو جاي منك جولة يال بس انت ازاكلك لسه خال ملكش في انا اساسي انا يا ما لماسيسي شكلك من زيت انا مين يا كارك انطلع عروسة اللي انا عارسة وده باختلع عشان فيها واحد شرف اسم الجيهة ومصطفى في الجنرال عديده وصل في جده من حاره اليهود طلع اسمه في بعر بحالات سامة الجنرال يا با مصطفى ما شفتش جير وراجل جدع مصطفى باعراج دع جدع وانا عندي قلبي ده ساليه انا شاب ما مديش يديه ما حدش حاس بني فيه وكله قال اني كريم ما تتفقوا ما قسيتوا على ايدي هرد الضربه مية فيكو يا عيال بدماغها لعبه يا عيال بدماغها لعبه ان انا مش بعرف افخر حكادي ما بتتجدد الشر نشط في حياتي عايش محلي مش متوحد بتسحب بس مع دينا عشان دي بس بصاحب The only solution that you're in. The slave that I'm in. We're in the same, but I'm broken in the same. And you don't know how to fix it. I made you fall on the floor. You don't know your story. I'm sending this word to كل عمّلنا بردوا أربع أخوات زي الوسوم ولا يجعلنا يموت قلبي ده يبقى على قلبي ده مع كلّا بعمل نحوضون بس يا بتبول ليك شرتك في قلبي برد هغني أخاني ليت حاجة لتو واقول ما تيجى عد عليه ولا يسمعك حاجة ليه عشان تتحرك المشاعر. عشانك انت رجعت شاعر يا ملكه فيك جمال وش امي في القلب احنا نشيلها انتي الغاليه ما فيش غله مننا مش في بتر بتاع دي, دي ست كل يا زمان ربيتنا على الوسام طلعتنا عندنا دم بتاخد جايزه احسن ام عشان مطلع عرجال عشان مطلع عرجال الحجم دي ارض الدمار وفيها الحبل ع في الحادي نوصل بين المتصير مصطفى بحري الجنرال بحري في حارة الياود من السيطر مصطفى بحري مش بيتكرر ده جنرال كل الدوايا أخصامه كل يوم تتعور حمو بحري ده طيب جدا لكنها البط وحشه فعل فبول عباس والموازين حمو بحري جدعانه دايم اسمه يساوي ملايين أحماس سمير أبو ياسين اللي مشرفنا بروجونية معلم المعلمين ما شوفتش في جدعان طول سيتو وصل لحد القلب اللي معرفش كونه تامير بيرن سابو جنة أحفاد إلي الجردوح بالتقبار طلقين رجالة الصيد بيجمع اخوات يقفوا في ضهر بعض على خط المطبع ما هيحزن ياسن ويزيد يا الأمارات حبايبي انت ابدأ أفواك كبار مقام قاموا جالي والدم سكر على شرفات يوسف الشو طلع لها برجولة محطش قدام حمل الأولى سب بحري جوا بحري خطر يعملوش علاقة بالتفولة سب من صغره طلع اسطورة مصطفى بحري على الكلمة أموت عدب بابا والنعم إحنا الاتنين اتنين يدينا واحده عشان يا ناس ليتنا السلطة تالتنا هو مانو جاهل ثلاثة نروح مع أي واحد إحنا الثلاثة قلبنا كامل بحري ومانوه اسلام كابونجا اسلام كابونجا ده الدباب مانوه جاهد قلم الجلم في جود دخلاوي هو البابا احلاق دراه هو كالناس دوسي كوي والد لامبادا اثنين ادارات كدعان بزياد حموه جمال هو الهواري هو رقم واحد كالعداء